لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشغول أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يهدله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ترموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها أما بعد أيها المسلمون عباد الله عودا إلى منظومة أركان الإيمان ولا زال الكلام بنا في الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر ولا زلنا في تعداد ومدمات ذلك اليوم العظيم وذكر الآيات الكبرى من علامات الساعة التي يأخذها قيام الساعة ونهاية الدنيا العلامة التي نقف معها في هذا اليوم المبارك علامة عظيمة كبيرة تؤذن بنهاية الدنيا وخرجها ألا وهي قروع الشمس من مغربها الوقفة الأولى مع هذه العلامة قلوع الشمس من مغربها من كبريات علامات السعر هذا أمر ثابت لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماعها للإيمان وخروج الشمس من مغربها مؤثن بخراج الدنيا وزوالها وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سنعجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طروع الشمس من مغربها الحديث خرجه مسلم لكن قال الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى الذي يترجع من مجموع الأخبار والروايات الوالدة في العلامات الكبرى أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤثنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام وأن ضروع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير احوال العالم العموي. اي ان خروج الدجال هو اول علامات العالم السفلي التي تغذنه لهاية الدنيا. واما خروج الشمس من طرقها فهو اول علامات زوال العالم العموي وتغير احواله. وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج أثنين. أي حين تضع الشرس من مغربها أقول وخروت يأجوت ومأجوت فيما بين ذلك وخروج المهدي أيضا فيكون ترتيب الآيات الكبرى كما يلي ظهور الدجال الأعوال الكذب ثم المهدي ثم عيسى عليه السلام ثم لأجوت ومأجوت ثم غروع الشمس من مغربها ثم دابة ثم قيام الساعة الوحفة الثانية أدلك هذه العلامة الكبرى خروج الشمس من مغربها من ذلك قول الله جل وعلا في كتابه العزيز هل ينظرون إلا أن تأتي عمر ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 إذا أتى لا ينفع نفسه ما نعى لم تكن آمنت من قبل هذه الآية هنا هي قلع الشمس من مغربها كما جاء في حديث أبي غغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلو مستعى حتى تبقى الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمن الناس أجمعون فذلك حين لا ينفر نفس الإيمانها لم تكن آملت من قبل أو تسبت في إيمانها خيرا. كما رواه الإمام المخارiji في الصحيح وحديث أبي موسى الشعبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمسك يده بالليل ليتوب مسيح النهار ويبسط يده بالنهر ليتوب مسيح الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أي فإذا قلعت فلا تلبة حينئذ رواه الرماء مسلم في الصحيح وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يرهب الشمس وينظر إليها أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا فلا تزال كذلك أي لا تزال تجري وتستقر ساجدة وتجري وتستقر ساجدة حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح فائعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتجر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي حيث جئت فتصبح خالعة من مطلعها كما هو المعتاد ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها التفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا خرجه الإيمان مسلم في الصحيح أيضا إذن أيها المسلمون بنصوص الكتاب والسنة هذه النصوص الواضحة طلوع الشمس من مغربها مؤذنة بغراد الدنيا وزوالها وانتطاع العمل الصالح وسد ذا بالتولى هذا أمر أطعيم وهو من عقيدة يأني الإيمان الوفة الثالثة سجود الشمس لله تعالى الذي تضمنت هذه الأحاديث قيل آخر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس في مسيرتها المعتادة اليومية تستجر تحت العرش ساجدة لله جل وعلا في كل يوم من وتواصل سيرها إلى أن يأمر الله جل وعلا أن تعود دراجها فتفجأ الناس قالعة من مش من مغربها. فذاك حين لا ينفر نفس إيمانها وتلك نهاية العالم هذا السجود الرارد في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث الكثيرة استنكره القوم وجحده القوم وآمن به أهل الإيمان ذلك السجود ثابت مطعاً بقول الصادق المصروق صلى الله عليه وسلم لكن لا يعلم حقيقة ذلك السجود إلا الله إلا الله جل وعلا وقد استشكله قوم وانكره بعضهم أما أمر الإيمان والاتباع فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا قلو الألبا ودفع هذه الشبهة وهذا الاعتقاد الذي وقع في نفوس بعض الناس ممن يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ولكن لا يعلمون حقائق العلم والإيمان فساروا إلى إنكار أن تسجد الشمس وبعض هل من ينتمي للإسلام الجواب عليهم من وجوه خمسة الوجه الأول الإنسان الأصل فيه الضعف والكهل قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا وقال في آية الأحزاء إنه كان ظلما جهولا أي إنسان ولما سأل قوم عن حقيقة الروح الذين يرون آثارها ولا يعرفون حقيقتها أجابهم الله جل وعلا في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من عند ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا ولذلك إبتعث المصوف بالضعف والجهل وقلة العلم يسعى على التواني لدفع ذلك عن نفسه بضلب ضدهما وهما القوة والعلم فهو لما كان ضعيفا جهولا يسعى دائما ويتظاهر أن يكون قويا علما وفي سعيه ذلك نقول إن كشفره لموجه ذلك السعي شيء من العلم والمعرفة فهذا بذوفيق الله جل وعلا وما استغلق عليه وخفي فلله الأمر من قبل ومن بعد تعليه أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الوطف الثالي في التوابع النبول كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا وتسكت له على كيفية يعلمها الله جل وعلا وحده وعلمها المخلوقات قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وغيره الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وقال جل وعلا أولم يروا إلى ما حلم الله بشيء يتفير ذلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون كل هذه الآيات العظيمة تشير إلى سجود الكائنات والمخلوقات على كيفيات يعلمها رب الأرض والسماوات وقال جل وعلا والمجم والشجر يسجدن وقال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفكرون تسبيحهم إنه كان حليما رفورا فحسم الخلاف هنا وقطع الريب والجدال بنفي قدرتنا على إدراك تسبيح والسجود تلك المخلوقات والكائنات وقال الله جل وعلا في آية أخرى ألم ترى أن الله يسبح له من في السمارات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وفي قوله جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه تنبيه على اختلاف طرق مخلوقات الله جل وعلا في عباداتها وأن الله وحده هو الذي يعلم ذلك وأن تلك المخلوقات تعلم كيف تعبد الله جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه أي الله علم ذلك وكل تلك الكائنات علمت ذلك ولكننا نحن البشر لا نعرف ذلك ولا قدرة لنا على معرفة كيفية سجود تلك المخلوقات وتسبيحها وقد قال جل وعلا في الحجارة الصماء والجبال الجامدة وَإِنَّ لَهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنَ الخشيةِ إِلَّا فَأَثْبَتَتْ خَشْيَةً لِلْحِجَارَةِ وَقَالَ عَنِ الْجِبَالِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّأَنتَجَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِذًا لِّلْكَائِنَاتِ سُجُودٌ وَتَسْبِيحٌ لَّكِنَّنَا لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ الوجه الثالث في التواد على من أنكر سجود الشمس لله جل وعلا في مسيرتها اليومية المعتادة الوجه الثالث يلزم من يصدر منه هذا الاعتراض أن يكون معيضاً لحقائق ثلاثة حتى يسلم له ذلك الاعتراض من اعترض على سجود الشمس وأنكر ذلك واستغربه نقول يزمك أن تكون ملمًا بحقائق ثلاث، فإن ألمنت بها كان لك حق الاعتراض، ويكنا نجزم أنه لا حق لأحد أن يعترض على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول ذلك تنزلا للمعترضين الحقيقة الأولى حقيقة العص. لأن الشمس تسجد تحته والحقيقة الثالية حقيقة حركة الشمس لأنها تسجد أثناء حركتها والحقيقة الثالثة حقيقة سجود الشمس الذي أغلق عليه ولم يفهم أما حقيقة العرش فلا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا فهو للي يعلم كيفيته وهيئته وحجمه وصفته وقد جاء في الحديث ما السمارات السماء في الكرسي إلا تحلقة ملقاة بأرض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة فما هذا الأمر العظيم السمارات بأسرها مع الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه والعرش يفضل الكرسي بمثل ذلك أو يزيده فأي عقل من عقول البشر ذلك الذي يعلم بنح ذلك العرش العظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا دليل على أن زنة العرش أثقل الأوزان لأن النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الوزن الذي يسبح دوزنه زنة عرشه وعدد خلقه ورضا نفسه. اما حقيقة حركة الشمس. فالحديث صريح في ان الشمس هي التي تتحرك. وانها غير واقفة. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تجري. وهذه حقيقة مبررة في كتاب الله جل وعلا والشمس تجري لمستفذ لها ذلك تقدير العزيز العليم وانظر التطابق النبي عليه الصلاة والسلام يقول تجري والله الله جل وعلا في كتابه يقول تجري والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تذهب إلى مستقرها فتسجف والله يقول تجري مستقرة لها ذلك تقدير العزيز العليم قضية فروض الشمس ودوران المجموعة الشمسية ومنها الأرض هذه ليست قضية مسلمة حتى عند علماء الفلك أنفسهم فهي احتمال وتخمين لازال لم يأخذ حق لم يأخذ حكم النظرية وهي ما يثبت عندهم ليس هناك ما يثبته ثبوتا قطعيا وقد أغر بعض علماء الأرض الفلقيين أنه لو قال قائل الشمس تجري والارض ثابتة لما كان عندنا من البينات والقطعيات ما يطعنه ويرد قوله ثم هذا معارض لقول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها فنقول لهؤلاء أأنتم أعلموا ألي الله الذي خلق الشمس والأرض والمجموعة الشمسية أما الحقيقة الثالثة الذي يجب أن يعرفها حتى يعترض على هذا الأمر الأظلم سجود الشمس تحت العرش فهو سجود الشمس فأقول من جهل حقيقة العرش الذي يحصل السجود تحته وجهل حقيقة حركة الشمس الفاعلة للسجود جهل ضرورة كيفية سجود الشمس فيقول العلمة ما معه عدم العلم بحقيقة ذلك وعدم العلم ليس دليلا على العدم وهي قاعدة مشروعة أي كون الناس لا يعلمون كيف تسجد ليس هذا دليلا على أنها لا تسجد فإن عدم العلم ليس دليلا على عدم الأمر هذه قاعدة مشهورة فعدر الوقوف, الوقوف على حقيقة سجود الشمس واسبئ لا يلزم منه نفي إن السجود والاستئذان ولذلك يقال لمن ارتاب في هذا السجود أترمنه الآيات التي ترونها وهي في قتال الله وفيها سجود الشمس والقمر والشجر والذواب وأغرب ما يكون من هذه المذكورات الشجر الذي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله فنقول له إذا أرضحت لنا حقيقة سجود القمر والنجوم والشجر إذا استطعت أن توضح لنا حقيقة ذلك فلك أن تقول أم الشمس؟ فما فهمت كيف تسجد أما وأنت لا تعرف سجود ذلك كله بل يكون كله يسجد لله ويسبحه كل من قد صلاته وتسبيحه وما عرفت ذلك ولا عرفت كيفيته إنما تؤمن فقط بأنه يسبح نقول فمن الذي جعل الشمس وحدها تستغرب أنت أن تكون غير سالفة ألا ترى أنها كلها من باب واحد وصفنا الله إياكم لهداه وجعل عملنا في لطفه إن ربنا جواد كريم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أيها المسلمون من أغيط عليه سيود الشمس واستئذانها كل يوم وأنكر تلك رددنا عليه من وجوه خمسة ذكرت ثلاثة منها أما الراجع فأقول له الغروب في الحديث قد ارتبس على قولهم فظنوا أن المراد به التوالي العام عن نظر جميعها الأرض ظن قولهم أن الشمس في هذا الحديث لما ورد ذكر الرؤور ظن بعضهم أنها تغرب أي تختفي عن أنظار الجميع فقالوا حقيقة علمية ثابتة أن الشمس لا تختفي وإنما تختفي عن قوم وتمر عن آخرين فكيف بدأ تكون ساجدة نقول في الغرب ليس المقصود بغروب الشمس هنا تراليها عن أنضاء جميع أهل الأرض وإنما المقصود أن الوراد والغروب هنا الذهاع للغياء التام إنما هو الذهاع كما جاء مفسرا في رواية المخاري من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب الشمس فعبر صلى الله عليه وسلم بالذهاب ولم يقل أتدري أين تغرب الشمس وإنما قال تذهب ولم يقل عليه الصلاة والسلام تغرب تحت العرس وإنما قال تذهب فتسجد تحت العرش وهذا وهم وهمه بعض الناس فظنوا أنه يعني تغرب تتوارع الأمضال تحت العرش فخفي عليهم ذلك وحب لهم أن يخفى وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب فتسجد تحت العرش ولم يقل تغرب تحته مع أن الغروب إلى ورد فإنه يدل على معنى غير الذي يفهمون والذي ورد هنا هو الذهاب والذهاب يدل على الجريان لا تدالت له على مكان غروب الشمس لأن الشمس حقيقة لا تدل في مكان حسي ولكنها تتوارى عن أنظار الأرم يقولون غربت أي ابتعدت عنا واختفت عن أنظارنا وهم يرون ذلك الغرب مع أفق الأرض وهذا نظر وهمي والشمس في حقيقة أمرها لا تغرب أصلا وإنما تحتفي عن قرم وتظهر عند آخرين وفي دورتها هذه سجدة تسجدها كل مرة في هذه الدورة تحت عرش الرحمن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله جل وعلا نعم نعبر بأن الشمس ترى ولكن المقصود هنا أنها تختفي من أنظارنا ليس المقصود أنها تختفي عن جميع أنظار البشر والله تعالى عبر في كتابه الكريم للناس بما يفهمونه من غروب الشمس أي مواراتها في قوله كلا وعلا في حق كل قرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرن في, في عين حمية وهنا المقصود رأي العين لا حقيقة الأمر قال بعض العلم ليس للوراك أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرباً أي وصل إلى جرنها وجسدها ومسها لا لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلقصد بالأرض وهي أعظم من أن تدخل في جزء من الأرض لأنها أضعاف أضعاف الأرض وإنما المراد انتهى إلى آخر العبارة من جهة المغرب ومن جهة المشرب فوجد رأي العين أنها تحتفي وراء عين حمية لا أنها تدخل فيها وهكذا قال عامة المفسرين إذن الشمس تذهب فتسجد تحت العرش ولا يشوش على ذلك أنها تغرم في أرضال قوم دون قوم فنقول في حقيقتها لا تغرم ولكنها تختفي عن قومٍ وتظهر على آخرين وهي في دورانها هذا تزفد تحت عرش الرحمن في كل مرةٍ من دورتها اليومية الوجه الخامس والأخير الشمس لا تزفد تحت عرش الرحمن عند كل غروب تغربه أو تغرب به عن أنبار الناس الشمس لا تسجد تحت عرش الرحمن عند كل مغيد يراه قوم كما قد يفهمه بعض الناس وإنما للشمس سيدة واحدة تفعلها عند مسامة عرش الرحمن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله جل وعلا إذن لا يشمش هذا على بعض الناس فيقول هل تسجد عند عروجها عندنا وعند عروجها في أمريكا وعند عروجها في كذا إذا لغلت ساجدة طول وقتها نقول في الجواب ليس في الحديث ما يفيد ذلك وإنما الحديث يقول تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن أي أنها في دعاتها اليومية في كل يوم وليلة الذي تكتمل في 24 ساعة تسامت العرش في لحظة من اللحظات فتسجد تحته سجودا لا يراه الناس ولا يعلمونه فإن قال قال لماذا لا تتأخر فترة سجودها قلنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر قال فتقضعوا ولا يستنكر الناس شيئا من أمرها، أي لا يظهر لهم تأخر فيها، فهي تعيد أنظارهم وتدور حول نفسها أو حول الأرض، وهي في ذلك تسجد سجدة واحدة في جزء من الزمن يسير لا يلاحظه أحد. وإن أردت أن تفهم ذلك بدليل حسي. نقول مما أره الفلكيون أن ضوء الشمس يقطع ثمان دقائق حتى يصل أو يصل إلى أهل الأرض. أي نحتاج إلى ثمان دقائق ليصل إلينا ليصل إلينا ضوء الشمس البعيدة الغادر في البرد. فأرتجت في هذه الثمان دقائق فمن يشعر بذلك لا أحد. ثانيا السجود لا يستغلق حتى من البشر إلا شيئاً يسيراً وقد أحصى بعض الباحثين سجود الناس فعظل أن المسلم العادي جميع سجداته في اليوم مئة وثمانين ثانية مجموع ما يسقله المسلم العادي المتوسط في خمس صلوات بسجودها مئة وثمانين ثانية هذا في كل يوم والشمس تحتاج إلى ثماني دقائق ليصل إليك ضروها وهي ربع مئة وثمانين ثانية فلو سجدت في هذه المدة وهي مخلوق كبير عظيم فأي شيء غريب في هذا هذا فقط من باب ترضيح أو زيادة التوضيح وإلا خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية وفيه الحق كله فالشمس تسجد لله جل وعلا سجودا سجود عام مع سائر المخلوقات وسجود خاص مرضة كل 24 ساعة عند مسامدة عرس الرحمن ولا تزال في هذه الدورة الطبيعية حتى يقول الله جل وعلا لها يوما ارجعي فتفجأ الناس ضادعة من جهة مغربها وحينئذ لا يغفر نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ويسد باب التربة ويقول هذا بداية خراب العالمين العلوي والسفلي. يعقب ذلك قيام الساعة وفقنا الله وإياكم لفك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن ربنا دواب كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وقم عذاب النار اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عليك بين قلوب المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم واجمع كلمتهم يا ربنا على الحق والهدى اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فعد كيده في نحره واجعل تدميره تدميره إنك قوي سميع الدعاء وصل يا ربنا وسلم على أشرف المرسلين والأنبياء وقوموا إلى صلاتكم Oh, oh, oh.